وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَادِقٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَازِنٌ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ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 وَأَن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُم بِضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا مِنَ الْغَابِرِينَ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 قَالْنَ إِنَّ هَؤُلَاءِ بَنَاتُ فِلا تَضْحَكُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نُنَهْكَ عَنِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ انهم في سكرتهم يعمون فاخذتهم الصيحه الصرقل فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من ف ذَلكَ لآياتِ للِمُتَوَِّمين وَإِن ذَالَ بِسَبلٍ مُقم إِ فِي ذَلكَ لَآيَتَِمُؤمِنين وَإِن كَانَ أأَصْحابُ الْأَكَةِ لَ غَالِمِين فَ تَقَّا مِنهُم وَإِهُ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يلحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مسبحين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 119. وإنهنا كفيناك المستهزئين 110. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 111. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 112. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين